التسجيل مئة وخمسة عشر استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف إذ دهرت ب الشامخة تاء المترجمون فالخلافة